صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا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 فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور من الصراط المستقيم صراط الذين